واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم إذ قال حبة من خردل فتكن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 الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه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 الله علِيمُ بذات الصدور نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلاً سُمَّنَا الطَّرُّهُمْ إلَى عذابٍ غليظٍ وَلَئِنْ سَألْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللَّهُ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 وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَاطِرٍ كَفُورٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ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 Inna Allaha igtuh ilmu saat, dan menzalihkan wajahnya, dan mengetahui apa yang ada di dalam jiwa. Dan apa yang kamu ketahui tentang dirimu sendiri الله عليم خبير